وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تتنزل عليهم الملاك لا <تصفيق> تغاض ومن dân ko لا تستوي الحسنة ولا الشيئة ادفع في فإذا الذي بينك وبينه All right. <laughs> or Love. إِنَّ الَّذِينَ تَخَافُونَ أَن يُخْذِلَكُمْ وَإِنْ كَانَ يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له a yeah. जी Yeah. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. will do فيدي ولولاك لمرت سنذ كنت لو بك قضين وجوده من عمل صالحا مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة تلفون 440789 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته